نبي الله موسى وهو يتلقى الألواح قال يا رب أجد مكتوبا في الألواح أن هناك أمة من الأمم أناجلهم في صدورهم يقرؤونه ظاهرا فيا رب اجعلهم أمتي قال الله يا موسى تلك أمة أحمد قال موسى يا رب أجد في الألواح أن هناك أمة من الأمم إذا أكلوا غفرت لهم لانهم يبداون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله فيا رب اجعلهم امتي قال الله يا موسى تلك امه احمد قال موسى يا رب اجد في الالواح أن هناك امه من الأمم اذا هم احدكم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له بمثلها وتضاعف يا رب يا رب اجعلهم أمتي قال الله يا موسى تلك أمة أحمد قال موسى يا رب أجد في الألواح أن هناك أمة من الأمم إذا هم أحدكم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها يا رب كتبت لهم بمثلها وتغفر فيا رب اجعلهم أمتي قال الله يا موسى تلك أمة أحمد فرفع موسى يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد قال له ربه يا موسى إن استفيتك على الناس بكلماتي وبرساياتي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين